بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم اللي بيحج ألم تر كيف فعل ربك بعامل ادعون دي الأوتاد الذين صغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك ثوت عذاب إن ربك نبي المقصاد فأما وتحبون المال حبا جما كلا إذا ذكت الأرض دكا وادخلي في عبادي وادخلي